أعوذ بنا يسميه العلم الشيطان والله أحمد الله وإلا يتعالى أن أحده المسلمين ومن السلام وأعوذ بنا تعالى أن أسره يوم مسلم ومسيئات أعمالي يوم يهدي له تعالى وإنه يضيفر هذه لهم لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد العبد والرسول الله الله إن الله. صلى الله عليه وسلم الله ما لا عيد لنا إلا ما عدم فنجى أنك العلم الحكم أبعد أسره في الله قل صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد يائس أن يعبد بأرضكم هادئ ولكنه يرضى بالتحريش بين المصلين بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة الشيطان يائس بعدما رأى التوحيد اكتشر بالجزيرة العربية قال ولكنه يرضى بالتحريش بين المصلين والله يقع حدث الأمور كثيرة في هذا المسجد وَأَنَا لَنْ أَتَكَلَّمْ فِي أَمْرٍ إِلَّا فِي وَقْتِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ يَتَعْلِمْ كل واحد من الإخوة يعلم ما له وما عليه يعني هذا الأمر إخوة تعلمت من فترة كده بدأنا في إنشاء معهد وكان مشرف عليه الشراء الرحمن القاضي هذا المعهد أخوة عندنا في المعهد سخنة طالعين يمكن بعض الأخوة شغلت دروس في المسجد ماذا كان وضع المسجد ولكن بسبب بعض الأخوة من يطالبون بالدعوة تم إغلاق المعهد والله يا إخوة الكتب التي كان ستدرس في المعهد ما في كتاب يختلف عليه اثنين وطبعاً أنتوا رأيتوا ما حدث في المسجد بالاتهام طبعاً لنا والشيخ عبد الرحمن وصل الأمر والله الاتهام في الأموال وفي الأعراض وهذا الأمر والله إن كل سكتنا عنه والله نفوض أمرنا إلى الله تبارك وتعالى لأن يقوى دا ليس أصب عندما ما رأيناه إنما هو أسلوب إرهاب عندما يقرح بنيفتح معهد الموسيقى العربية في المسجد ولمحة شرعي وكم مقرروا في الضول التالي في المسجد وبعدما دعونا الطلب وتم دفع المصاريخ وبدأنا في افتتاح المعهد تم إغلاق هذا المعهد والله يا إخوة ما رأينا كلمة أفضت على الشيء منهم والمجلس اللي كنا يعني في كله كم تسجل لكن هذا الأمر كله يعني يقولنا لأجل أن يظل المسجد كما فيه وحدة وفي إخوة طيب فأسأل الله للعفو العفيد دعوة يا إخوة فرق كبير بارك الله فيكم بين الدعوة وبين الوعو المسجد فيه دعوة بفيه دروس تشرح كتب بتشرح في المسجد لكن الوعظ نجيب شيخ من هنا وشيخ من هنا وقال قنا محاضرة شفت ما استصرت الدنيا بعد المحاضرات مين يا اخوة مسجد في المنطقة فيه دعوة ما فيش المسجد فيه دعوة انا تريد بس اقول لي بس المسجد كيف فيه دعوة في المنطقة كما تعودنا فمن تحدث في هذا الدرس عن قصص القرآن الكريم وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن توبة نبي الله آدم عليه السلام وكنا يا إخوة إني بعدما أكل آدم عليه السلام وزودهم للشجرة نداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأكل لكم إن الشيطان لكم ما عدوه مبيه فما كما حذر الله عز وجل آدم عليه السلام من هذا الآن لما دخل الجلة إن هذا عدو لك ولزوج فلو خرجنكما من الجلة ببتشك فما كامت آدم عليه السلام إذا آكله هو زوجه من الشجرة بعدما ندهم ربوما تبرق قال ربنا ظلمنا أنفسنا إلا امتغفر لنا وترحمنا لنكننا من الخاسرين وإن أخوة أي درس نستفيد من هذه جزئية؟ استفيد إيه؟ لأن لا أول, أول شروط التوبة لإعتراف بالذنب ما كابر آدم عليه السلام لما ماذا قال يخضب الله؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغف لنا وترحمنا لا نكون لنا من الخاسرين تريد أن يتوب الله عز وجل عليك أول حاجة اعترف أنك مزلم عندما تعترف أنك مزلم يبدأ, يبدأ قلبك لا تحرم ما متى أظل في هذه الزنب وفي هذه المعصية يتوب المولى التوارف وتعالى عليه وتندم من هذه الدبوة هذه المقصيدة ولذلك يا أخوة كنا كما في مسند الأحمد لمن محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته لماذا؟ لأن صاحب البدعة يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل ببدعته لذلك لا يتوب الله عز وجل عليه يبا إذن إخوتي في الأول طريق التوبة الاعتراف أن تعترف أنك مذنب ما تكلفش طيب الأمر الثاني إخوة قلنا ما هو معتقل أهل السنة والجماعة في الذنوب والمعاصر بسبب إخوة الضلال في هذا المعتقد تجد أن واحد يقول الله ده أنا نقتل مثلا مجموعة المسلمين نفجر جماعة نعم الكذا لماذا لأنه ما فعل هذا إلا بعد أن كفره ما فعل هذا الأمر إلا بعد إيه? إلا بعد أن كفر فما هو معتقد أهل السنة معه في الظنوب المعاصي؟ أن المذنب ليس بكفر. ده ما قلنا هذا. من العدد يساف شركة الكاهة أو خيره؟ احنا هنا الأول في الظنوب المعاصي تنقسم لقسمين. الشرك فما دون الشرك. من المعاصي الشرك فما دون الشرك ينقف ايه؟ الزين السرقه والربا واكل الاموال الناس بالباطل كل ده ما دون الشرك فمعتقد اهل السنه والجماعه قلت لا حتى اذا فعل ذنبا فعل ذنبا الشرك فما دون ثم تاب توبه نصوحا قبل ان يموت تاب الله عليه مش بالله هذا اخوه شركي فما دون تاب ثوب ونصوح بشروطها قبل أن يموت تاب الله عليه يعني لو بكرة أوباما دخل في الإسلام وما تقول خلاص أخوة زيك الرسول قال علمت أن الإسلام, يهدم ما, الإسلام يهدم, يهدم ما قبله خلاص إسلام يهدم ما قبله طيب الأمر الثاني لماذا يسرم على الشيء؟ وهو يقبل يطلط يجلكم يبقى إذا ارتكب الإنسان أخبرنا زمن ما دون الشرك يعني الأشرة كبيرة طوالك وتعالى وهو يعلم إن ده شرك واحد <تصفيق> يقول له أن ده شرك يقول لك شرك عايز أقوشي الله يبقى ده حكم إيه؟ <تصفيق> أنه مخلط في النار الدليل إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليهم الجنة فما قواه النار هل هذا سيقر؟ والله <تصفيق> لا يشرك به وأغفر ما دون ذلك يمينيش. طيب أمر الثالث إن هو العاصل يمات على راصيته بدون التوفر للدنيا يعذب بها في الأخيرة ولكن ممكن يوصل به من عذب نوع يقل من النار يخرج منها ويدخل فيه زي قولا نحن نسلم نشكل في التفصيل كده وإنه كان أي زنب ما دون الشرك ومات العبد ولم ياتب منه راح جبل قرد ربه هو جيب يحدث نفسه وقال لك الله بعد مخلص سده ها أروح أتوب لله يدوره ودعا ووصل البيت مات وماته بيزن انطهر يبقى أن كل هذا الأمر الحكم إيه؟ أنه تحت المشيئة شاء الله عاقبه وإن شاء عفعه إن الله لا يغفر أن يشرف به وأغفر ما يدون ذلك حق تحت ما دون ذلك على أي حاجة؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى ما دون الشرك تاب العبد منهم، إذا ربنا يغفر لم يأتوا منهم ومات على ذلك يبدوا الله هذا أمر إيه؟ هذا أمر يا الله عز وجل تحت المشيء شاء عقبه وإنشاءه وإنشاءه عفا عجبه لذلك يقول لما تيجي بعض المحدث خلل في, في هذا الباب تيجي يقول له لا يدخل الجنة قتات إن المم, إن المم كافر المم قادر إنه كافر سباب المسلم في سوق قتاله كفر كفار خرج خرجه من ميل فضرب ربنا بيقول لنا طائفه ثانيه من المؤمنين اثبت لهم الايمان مع مع وحوش بينهم طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديده ذم فحديدته في يده يتوج بها في نار خالد ام فيها ابدا يبقى كده خالص دخلت في النار هو ده هل ده شيء يا دون الشيء دي لعبه لما يجيب الراجل منتحر الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبك لهو كافر ما كانش أصلا صلى عليه ولا أمر أن نصلى عليه لكن ما بقاش المنتحر يبقى شهيد ده, ده مرتكب كبير أمر بلا الله عز وجل إنشاء عقب وإنشاء عفعان نصلى عليه نصلى عليه لكن هل هو خلاص في الفردوس الأعلى مع الشهداء والصالحين هذا ما يقول بحيث هذا معتقدة حظة أن يجي الشيطان واحد مثلا ينزان ولا سرق ولا قتل يوقسه من رحمة الله عزيزي كذلك حدث الرجل قتل 99 نفس قتل 99 نفس سأل عن عابد هل من توبة؟ فرق العابد والعابد هل ده ده قتل 99؟ هذا أنت مخلى في النار فقتل فأكمل به المئة 99 جاءت على ذلك فذهب إلى عالم فرق الاثنين هل من توبى الروماني يقول بينك وبين التوبه اذهق لبنتك اذا فينا فيها قوم عرفوا ورفعوا له مقام بعض مشي في الطريق في الطريق فاخصم فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب مولانا تبارك وتعالى أنزل ملك في صوره ادمي يحتكب وقال قيصر ما بين الارضين قال فؤادوا اقرب الى الارض الصريحه بشبر من اهل في بعض الوقت مولانا تبارك وتعالى قال لهذه انت قارب والاخى انت باعد تخيلوا والله ده ليس يعني تصغير من الذنب لا هو ما هو ما ما ان الذنب ده علي بيس ربنا طرد الرحمه لله سبحانه ذنب واحد احنا لسه بناخده وسيدنا ادم ربنا خرج من الجنه عمل كام ذنب؟ ذنب واحد كده عندك عرض انا ان فتره الصباح دي ده فرض الفرض لاحنا لا لا في أي مسألة نأتي بالنصوص كاملة نحمد مجمل عبد الضصر قال هذا مخلطة هذا خلاص لكن ليس مخلطة لأن المخلط النبي كان صلى, صلى النبي صلى الله وسلم كان قل لا يصدي عليه أحد لا لأن الكافر لا يصلي عليه ولا يتمن في المدافع المسلمين ولا يغسر يعني مثلا لرسول صلى الله عليه وسلم مجيء الرجل عليه دين فرسول صلى الله عليه وسلم قال دعا صلوا على صاحبكم هل العلم يبدا تكفل خلاص خلاص ما وصلش عليه قال بس الفعل اللي الذي الذي فعله لا ترتكب امر كبير لان اخوا اصعب شيء ان تزهق النفس لذلك ماذا مسلم بيصعك المدير لما يصد من حرام طب ما بالك لما لما تيجي تزهق نفسك انت ده عند الله عز وجل عظيمه اذا علم امره الله شاء عاقبه شاء فعلا. وهو لك أن نخش في النار نخذونا شوية وبعد ينسمينا حوق صباح كده على النار ما تطيق ناغل الدنيا ده غمسة في نار جهنم تنسي العرب بكل نعيم الدنيا لابنبدأ فإن شاء الله في اليوم الخروج من الجنة خروج من الجنة بعد أن أكل نبي الله آدم عليه السلام من الشجر هو زوجه جاءه الأمر القادري من الله تبارك وتعالى أن يهدو من الجنة نهبطة من الجيد فقال المورة تبارك وتعالى الأمر بالهدود كان في خمس آيات تكلمت عن هذا الأول يخلص صوت البقر المورة تبارك وتعالى وكل نهبطوا بعضكم لبعض عدون ولكم في أرض مستقر ومثاعم إلى حين وقال ربنا تبارك وتعالى صوت البقر كن نهبطوا منها جميعا فإما يأتي منكم مني هدى فمن تبع هدى وقال المورة تبارك وتعالى في سورة الأعرف فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج النجا من الصاغير وقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاعوا إلى حين سورة الأعرف وقال تعالى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتي لكم مني هدى فمن اتبع هدايا فمن اتبع هدايا فلا يغللوا لعشكوا بسور, بسور الطاعة نجل إخوة من خلال آية دي إن الأمر يكون جه مرة بصيقة الجمع اهبطه وجه مرة بصيقة التثنية اهبطه وجاء مرة بصيقة الافراد اهبط فاهبط خلاص يا اخوة طيب جاء الامر بقوله اهبطه في ثلاث ايات وآية فاهبط بافراد وآية فاهبطة بالتثنية لما نقول لها قلنا فاهبطه أو اهبطه بالجنب يبقى الورد به مين؟ آل وزوجة وإبليس طيب فاهبط يبقى الورد سيدنا لا فاهبط منها فما لك أن تتكبر فيها فأخذ إنك من الصغرين يغضبك الإبليس يبقى فاهبطه بإبليس الإشكال ممكن يقع فيه يبقى فاهبطه أو قال اهبطه مين هل هو ادم وحواء ولا ادم ولا ادم وابليس ادم لو قلنا ادم وابليس مش مشكلة؟ لو قلنا ادم وحواء المشكله تيجي فين لا بعضكم لبعض عدو اه ادم وحواء دول عدو طب وحواء ليه مفيش هو لبعض لا هدول اعرف بعضكم من بعض انت كده دخلنا فين في صراعات خلاص رهبقي بأنت في عداوة دائما ده, ده أمر أنت يتعاليه شو يقول الشيخ السلام من رحمه الله ماذا قال؟ قال الأمر جاء في الهبوط بالإفراج والتثنية والجنب ولكن الأمر بالعداوة جاء بالجنب مايش ما لبعض عدو قال بعضهم فيهم رحنا ما ايه المقصود هذا يبقى بعضكم لبعض يبقى مرضي مين انا محوا من جانب وابليس من جانب اخر الملك الاشتداد قال ايه بعضكم لبعض عدو لكن البعضكم لبعض عدو خلاص حتى نقول ادم محواه يبقى اعدوه بينه وبينه وبينه وبين ايه وبين ابليس طيب الان اخوه الدرس لازم نتعلمه ونستفيد وطبعا شو نحن توافق التلوث مالغودة أن من عاد الأصل حكماً ولا بد سيعاد الفرق اللي عاد الأصل هو آدم حتماً ولا بد سيعاد ليه؟ سيعاد الفرق هو ولذلك تعرف في بنت العدوة بيننا وبين إبليس عدوة إيه؟ متأصلة عدوة متأصلة، ليس من شاهد دلوقتي لدي من زماء طيب السؤال ايه يا اخوة الآن؟ ابل الله الصوت, <تصفيق> عارف الصوت <تصفيق> خلاص احنا قلنا في فضل الجمعة قلنا يخلنا العدوة اللي ما تبقى بين, بين اثنين وانت تعلم انه هو عدوك وهو انك عدو الله تبقى العدوة ايه؟ العدوة متأصية لكن ما تبقى العدوة من جانب وجانب لا تتبع العدوة إيه إيه أنت منجيك الضرب وإنت مش, مش مترد خلاص؟ طيب المولى تبارك وتعالى أمرنا أمرا شرعيا ده أمر شرع فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخدوه عدو مشكلة الناس الآن أننا نعلم أن احنا بنعلم الشيطان عدو لنا لكن هل نتخذوه عدوة؟ لا انا قلت لك اقول لك مثال لو دخل ثعبان في بيتك بتنام ثعبان موجود ده لو فرضك انت من صوص دخل البيت من منامش طب ببالك انت الشيطان ده اللي بقى من ابن ادم مجرى الدم ليه هناء ملعوذ هذا وانت هتدخل الصاله عارف ان انت هتدخل حلبة مصارعه مع عدوك شغلك على الصره تيجي تخشي بالصالة تكبر تكبيرك للحرم يهزيمك بالضربة القاضية من اول جو تيجي انت اول الله اكبر تفتكر كل حاجة مع عالمين ما عضى الله اكبر ما عضى ربك عز وجل يبقى ليه انت بتستثم لعلوك انت عارف نقطة ضعفك في ليه سايب الشيطان يتلاعب بك ولذلك يا دول قاموا كده عشان تتقعدوا بس ليه العداوه بين ادم وابليس ايه سببها؟ اهو سبب ان سيدنا ادم ماسكين عايزين له بيت في الجنه وابليس قال له حته الارض بتاعتي فاختلفوا عليها ما ساب يا اخو ساب العداوه هو اصلا اي ده ولازم يبقى, يبقى فيه أمر دنيوي او امر ديني اي عداوه اي يعني أي تبقى بين اتنين لا بد تعرف انت سابها ايه منشئها ايه خلاص خلاص على يعني يعني انا عايز لما دي مثلا تجد العداوه بين عليه السلام وابليس العداوه دي اخوا منشاتها لما قلنا الحسد ان ابليس حسد ادم والحسد ده جعله يفتخر والافتخار ده جعله يتكبر والتكبر ده جعله يرفض امر ربه عز وجل ونزل تبقى أن يتكلم بكل يعني احتقار لآدم إن هذا عدو هذا موش آدم كمان شو بخضر؟ إن هذا عدو ها؟ لا, لا, لا ليس هذا الإخبار خلاص؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليك خلاص؟ حسن؟ أتبعه أنا شيخ أحسن لنا فكيف أفتخر عليه؟ وانا شاف احسن ازاي شفك افتخل منه؟ يعني الشيطان شاف اذم بس حسن. حسن فوقنا انا انا شاف حاجة ربنا فقروا عليه. معا انتلا الابليس مش من حقه ليفتخد لاني شاف هو احسن منه. هو ابليس ابليس احنا انا ما كنا نجعل ندروس الابل كده. وان ايه سبب العدوة؟ التفضيل. هو يؤال عن نفسه. قال انا خير منه. خلقتني من النار وخلقته منتي. فهو بعقله وذكره أن أول من قاس هو إبليس فهو يقول أن النار أفضل من الطير فبالتالي لا يجزد الفاضل أن يسود المفضل هذا قياسه الفاسد فهو يقول أنه أفضل منه وذلك أنا أسود أسوده فقول أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركل ذريته إلا قليلا هك احتك يا اخونا ان ينضغوا تحت انسيد تحت اسنان خلاص دليل من دليل ايه اخو هذا شده العذاب التي تكون بينك وبين الناس ولذلك العذاب يا اخونا لما انت مثلا بيتعادوا يعني مثلا مدرس ويقتل من الطلبه كل طالب منهم عايز يثبت المدرس يعني يحظر وديه وحبه فبتيجت نفسه مع بعض فتلاقي ده ممكن يزمي في دوه يشتم في دوه يطعم في دو في بعض عشان ايه؟ واحد يوم يتقرم. ليه؟ لأن ما عند هذا المدرس لا يكفي إلي الواحد لا يكفي إلي الواحد طيب ما عند الله عز وجل يكفيك أنت وآدم يبقى ما عند الله عز و جاله يكفي هلوك نهاية ولذلك يا إخواننا يوم ما تجد إنسان يحسدك على أمر في الدين هذا لخلل في قلبه ما يحسدك على أمر فين؟ ما تحسدنيك عشان قريبنا الله يتبارك وتعالى؟ طيب من عند ربنا يسعني ويسعني؟ عند الله عز و جاله يسعني ويسعني كنين سيادنا لله يتبارك وتعالى وعبدنا الواء مو... هروح يجينا مش حلق مكاننا وانا يخلنا الواحد ممكن يقول والله ده انا عبادت طلب دفر الحقل اكتر ياكي هادا يبقى ليه المسلس انت حسد احد على ما اتى الله من فرده فلذلك يخلنا كان هذه العدوة بين ايه بين ادم عليه السلام و بين ابلس ولذلك يخلنا اقول لك ان انت سؤال كده متى تنتهي العدوة بينك و بين ابلس اسأل نفسك دعال الله العدوة تنتهيه امته حالتي لا يوجد له مثل ان تموت تتبع او تترك دينك حاجه من الاثنين يا دينك ما يا اخو عنده استعداد يترك دينه اللي استعداد يقول انا استعداد اترك ديني وحياته دينه مع ما عدده الله هذه له من العذاب المقيم اللي هم ما الله تبارك وتعالى من العذاب المقيم يوم القيامة من عنده استعداد يطرق دين لبالعداء تظل قائمة منك من يبليس إمتى إلى أن تموت أو تترك الإسلام انتقل منه بكل دين ولذلك إخوة قيل الحسن البصري هل إن اليهود يقولون إنهم لا يوسوسون في صلاتهم اليهود يقف صدي لا يسلح ولا أتجل أن أتمركز في الصلاة أنا موسمين إيه؟ تخلش في الصلاة؟ في الصلاة؟ عاستو خلصوا روح تجيب زبادي ومش عرفت روح تعمل إيه ولدك في السماء العام وبكرة مش عرفت المدارس وطبعاً تجد لفسك إيه؟ مواعي طبعاً تجد إيه؟ آه فقولوا إن اللي, اللي هدبوا منهم ليه صلصونة في صلاتي قال وما يفعل الشيطان بالبيت الخريب؟ خراب اصلا. هعمل ايه فيه? خلاص. هو ما فيش فانت يوم يا اخوان تعرف انت العدو تحت تنتهي مع ابليس? الا اذا انت ايه? بركت وتخليت ايه? وتخليت عن دينك. ورزالة الشيطان دي سيبك فراحة? سؤل الحسن البصري. اينام ابليس? قال لو نام لا نعم بشوي كده انت ايه خدت اجازه انا ودي هنستريح من انام استرح مش بس, بس كل الجن ولا من... نعم من... الجن خلاص طيب والشيطان ايه اخوه له اولياء تذكره القول الكريم كما ان الله له له اولياء واعوان يساعدونه ده السؤال ان خرج او هبط ادم وزوجه من الجنه بمنته الحديث الصحيح يوم الجمعة نبقى الخير طلعت في الشمس فيه أخذ قعالة فيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها ولا تقوم الساعة فإن يوم جمعة يبقى إمتى نزل أهبط من الجنة في يوم الجمعة طيب أهبط نزل فين نازل في أي مكان الله أعلم يقولون في الهند ما شاء الله ما يوصل الهند ها في الهند. في تركيا على جبل جده ها تعرف ده اخواننا هنقول له قبل كده بدايه الدروس ان اخواننا ده اتكلم في امور غيبيه لو الجده لو الهندي يقول ايه الدليل ما يوجد عندنا دليل زي في بزيك بعض الكتب اللي كانت لهم نزوا على جبل عرف نزلوا كده في حته فتعرفوا على مين ثم عرف وعرف عشان تلاقوا على عجبه ما نقل هذا؟ في الكلام دي؟ دي صر إلي أكتب؟ في جواء أقول لك الله يا نزلوا واحد مش عاد فين وعند يدوروا علىها سنتين ثلاثة رغيت ما تقبل، ما نقل ما ندري نزل فيه؟ وزيلك لو أتي لك هوا، هنا أتكلم في أمور دي كله غير ما عندنا دليل؟ من أول بدأت الدروس إن إحنا بدأناه قلنا الكلام دي يبقى فيه دليل إذا كلم، ليس دليل والله أعلم قال لك دهما لمنزل هبطوا يزي سيدنا آدم وحواء وإبليس والحية تعرفين الحية دخلتوا الجنة ها كما يدعو فقد قلوا هذا كبير طيب المولى تبارك تعالى فقال باعلم هنزل قال هبطوا منها جميعا بعضكم من لبعض عدو بسطر الدرس أهم يزئيه في تس يوم خلاص ولكم في الأرض مستقرب ومتاع إلى استقرار يعني قرار ومتاع يعني تمتع لامتاع إلى, الى حين يبقى ثق يا عبد الله انك لن تخلد في الدنيا رحك. تعيش فيها وتتمتع ها الى حين وزياده على الدرس الايه الدرس خلاص اعلم يا ابن آدم أنك لن تخلد على وجه الأرض واعلم أنك راحل وزي كفانا كل إنسان يفكر في هذه الآيات سأنت كده نفسك قد نهل على فويا وعلى الدنيا ونأل هنا راحل أقدر ربنا قال لي جدا. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهي وقت محدد أنت بتعادل ناس وتخاصل ومتضل وتسلل وتكرل من يا إخوة منا يقدر هذا الأمر أنه عدناه في الدنيا إنما هي أيام؟ إنما هي أيام ولذلك تشوف كده إنسانك وليكون مسافر أنت ما صرفت بلا تشتغل لك سنتين تجيب أي حالة عن طولك عليها السنين وليها مش هاتم بحالة لأنه هما سنتين وإن؟ وزي منش كذلك الدنيا ثلاثه في, في حاجه راح بيعمر كيف يعني يعني بيقيس مش بيقيس عمره في الدنيا بيقيس عمره وبقاء الدنيا إن عمره بالقيامه لا يا اخ ده كل واحد منا له قيامه فاذا مات قامت قيامته وزيك اللي حصل بصري قال يا ابن ابياد انما انت اياه اذا ذهب يوم ذهب فقط وذلك يقولنا، إمتى حتموت؟ تعرفش لكن الذي يجب أن تعلمه يقيم لا ارتياب فيه إن كل يوم يمر عليك يقربك من الموت كل يوم تلقى الله تبارك وتعرفيه تقترب من الموت لذلك يقولنا، لحال ننعنا هذا الأمر مصبعيني كل لي يوم يقربك من الآخرة ويقول يا ابن آل ابنك منذ أن نزلت من بطن أمك قد استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار ترحل عنها يبقى لازم يكون الإنسان منا يرعي ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين الحين ده إمتى وهو أعلم متى, متى يأتي هذا ليه؟ هذا الحين خلاص وزيك شو يقولنا المورة والله تعالى قال قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تطورون يبا لا تؤمن عبد الله كثيرا في الدنيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قاد القادم سيدنا وعبيد المال من قال فوالله ما الفقر أكشى عليكم ولكن أخشى أن تبصد لكم الدنيا كما بصدت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهل كتور الرسول أخونا صادق ومصدق دون أن يحرف لماذا يحرف هو الله؟ عشان يؤكد لك هذا الأمر عشان يحذر من هذا الأمر النسبة بهلاك الأمة إنما هو التنافس على الدنيا الدنيا التي تسوي عند ربنا إيه؟ ده رسوله وقالنا كما قلنا دخل قدنا من العالين لما كان في المدينة موجود إلى الآن فدخل سوق المدينة فوجد أسك ميت مرة بأسك أسك هو الجد الصغير صغيرة أذناء ميت فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بأذنه قال من يشتري هذا بذرهب الصحابة يا رسول الله إنه جد أسك ميت ده لو كان حيا. لأن الناس من يشتري بذرهم؟ قال والله للدنيا أهوى مع الله من هذا عليه. ما في الدنيا عند ربنا؟ وذلك الرسول قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكلف اعلم هذا لتعيش بالخير أنك في سجن وذلك النبي قال أخذ الله أمسك النبي فقال ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل كان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء ولا تنتظر الصباح وإذا تنتظر صحتك لمرضك ومن حياتك وشهدك وعد نفسك من أصحابك يبقى يقولون درس هذا نتعلمه ولكم في الأرض مستقر استقرار. متاع ولكن إيه إلى طيب بعد ذلك إخوة بدون شاء الله نجير للدرس القادم مرة تبارك وتعالى بعدما أنزل وأهبط آدم عليه السلام من الجنة الغارضة هل تركوا يا يعني سابوا كده في الأرض هو ومليس لا قال ربنا تبارك وتعالى فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليه ولا هم يحزر عليه وقال المورة الله فمن اتبع هدايا بلا يضل ولا يشك ايه بالهدى يا اخو هنا الله عز وجل يرسل الى اهل الارض كل فتره نبي برساله من عند الله عز وجل لتصلح شؤونه ولذلك انت عايز تعيش في حياتك الدنيا لا حزن ولا ولا مشقة ولا ثعب أن تعيش بالخل يعني أن تلتزم بإيه أن تلتزم منها جدا طيب إحنا أخواننا درقت الهدى الآن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دي الهداية التي لن تجد أمة أخوانه هداية إلا من خلال كتاب السنة وربنا كده قال فإما يأتي لن يكون فمن اتبع هدايا فلا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة لمن انتبع هدايا فلا خوف عليهم الخوف يا أخوة هذا من ايه؟ الخوف من أمر سيأتي ولهم يحزنون أمر ايه؟ أمر نسي طيب انت لا خوف ولا حزن ولا ضلاء ولا شقاء ايه تعبك اللي يتعبك في حياتك؟ ما الذي يتعبك؟ واذا فقالنا سبب الضلال للناس إيه؟ أنها ابتعدت عن منهج الله أنا أسألك سؤال الآن هل في, في الشريعة الإسلامية لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده أنت يا أخي في حجرة نومة عندما تأتي أهلك النبي رسول يعلمك ماذا تقل ده أنت المتأك المتشر كيف تتزوج كيف تخضي حاجتك نمع لشيقك الآية ما هو قيسك كيف تأك اللبسك ماذا يكون ده جسمك فيه شعر فيه شعر تحلق وشعر وشعر تحلقه شعر تمتفه شعر تحلقه يخلنا شريعة ما تركت شريعة ولذلك انا اقول لك القصة جدت ما هذا القصة ايخوه نهارون الرشيد نختم بها دخل عليه علي بن حسين بن واقت وعنده طبيب النصراني طبيب النصراني دلت حازق يعني طبيب متمكن في صانعيته فلما دخل علي بن... علي بن حسين بن واقت فهو حب يطعم في الإسلام بس بإيه بعيد يعني فقال له يا علي العلم علما علم أبدان وعلم الأديان وأنتم جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بعلم الأديان لم يأتيكم بعلم الأبدان طبي لو أحدد خلاص تنمي لين تلوتي تقول وإيه لابد أن الشرعي مش حديدت عليه خلاص فقال له إن الله عز وجل جمع علم الأبدان في نصف آية نصف آية فكل علم الأبدان وكلوا واشربوا ولا تسرقوا وجمع النبي صلى الله عليه وسلم علم الأبدان في حديث واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلب إن كان لابد فاعلا فثلثوا لطعامهم ثلثوا لشرابه ثلثوا لنفس أول حديث ما ملأ آدمه وعاء شرا من بطل ما دكتور كتر؟ قال له أسهل اللي بوجوده؟ بس هين بحث هو ده كل الأمراض فهذا آية ثم نصف آية جمعة الضب وكذب وعاديث واحد جمعة الضب وكذب إخوة لا ضل ولا شقاء ولا حزن ولا هم هذا محتاج طيب ونزلت نحن نقول في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم المولى تبارك وتعالى ما أرسل نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه العهد أن يؤمن بالرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركه وآل ينصره وإذ الله مثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب واحد ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا به ولا تنصرنه. قال اقررت واخذتم على ذلك قصر قال اقررنا قال فاشهدوا وشهد الله عز وجل اكتراما لنبينا صلى الله عليه وسلم وانا معكم يشهد يبقى ده انت صاحب عقائد في يا اخويا باب ده عند اليهود النصارى في اي مله اخرى ولا انت زي تغتسل إذا تضاهر فتقضي حاجاتك تجوز الزهر طيب لما تموت المالك إنت سايب وتعمل بإيه؟ من النصارى برجعه للموايس بتهديك فمن ترك يا إخوة ربنا سبحانه وتعالى على الأمر وإذاك عايز تعيش بخير إلزم منهج الله عزيزي لما اتبع هدايا بنزله في الأرض ما سابهو شكده عايز تعيش بخير في الدنيا وتسعد يوم القيامة اتبع هذا المالك اتبع هذا الهدى الذي أنزله الله وتضارك وتعالى يوم ما تعرف من تبعيد الكتاب ك إعرق انك في ضلال شكرا. يوم والله إخوة تقعد كده في الحياة الدولة والله أنا مطلق بك مش عارف أعملي مش عارف أعملي إعرق منت أنك قد تهت عن الطريق السري لأن طالما أنك على السنة فأنت على, إيه؟ فأنت على حق جاءنا له إياكم ممن يستمعون القولة للتنمين الحسن طرف أحكي حيث أحكي حيث هي الشيخ يقول للمبخم صلوب يقول لا حسد إلا في سنة عدة يقول الحسد محاقب رسوله يقصد الحسد ها هنا الغبط الغبط فرق بين الغبط والحسد الحسد تمني زوال النعمة عن الغيب لكن الغبطة أنت بتغبض وتمنى أن تغيب أزيل لكن لا تتمنى أن تزول نعمتك لذا قال الله حسد إلي الرجل أتاوه الله مالا فصلتوا على هلكته في الحق فتقول ليك أنا معي ما تعمل فيه بيعمل فلا زي خلاص وروجه أهتاوه الله وعلمه فيقوم به ألاء نيل وألاء النهار تغبيطه في هذا الأمر لكن ليس حسد عارف حسد وتشوفت أشوف دي. ها؟ على على ده يا أحد عن بلاطك عن الحديد تبتعرفني ده هذا إيه ده حسد تتمنى زوال لكن أنت عايز أقول لك كلمك زي وعلي أن تنفع سبحانه الله ومحمدك أشهر ألا إله إلا أن أستغفرك وارك وارك وارك وارك وارك وارك وارك